إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضل فلا هادينا واشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريكنا واشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 أن شرع لنا الفرح على إثمام العبادات العظيمة والحصول على ألائه الجسيمة فشرع لنا عيد الفطر بعد إثمام عبادة الصيام التي هي رؤون من أركان الإسلام وشرع لنا عيد الأضخاء بعد إثمام عبادة الحج العثمى عباد الله كتكنعمز الله سبحانه وتعالى جويتو نكوى أميتوكية كتشريا يتهني جامب لكفرهيكا kwa mandu v aunque ilika nije kadu obdljeli autora Ima bo obdġela et za raz0 kwa him ini je kadu obdb didnisimo ikonis intellectuali kendali istanimwa lakapupata neema tafauti tafauti Allah azza wa jalla zisiokuwa na ida giani Allah azza wa jalla furaha siku kama hiyo kama wa Eid al-Fitr Abu Qabla ni furaha iliyokuwa baada ibada wa ibada ya na katika ni'ma za Allah subhanahu wa ta'ala Juhed, ni kuwa Amitubayni shiyya Tufurahiki nam nagali Wa laha kutuachahivihihi Allah Azza wa Jalla Kasi nubayni fu Ya sambuli kufurahika Kuna kum Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla katubayni shiyya Aina ya kufurahika Anba kukamba Kuta timiza lengo Lakuti ya furaha kwenye nyoyo إنك تتميزا كتهفادي كتفكش مذارا قواجواك الله عز وجل أسيني منفرهيك ويوي وكموذي منزاكه بسم الله عز وجل فراها مباركوانبا يتكونيينيكم رذيشا الله عز وجل الله عز وجل أقوم بيكوين القرآني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرطوه سيمائي محمد وانبيه بفضل الله بصبابه يا فضلك تطقك الله عز وجل ورحمته نرحمتك تطقك الله عز وجل فبذلك فليفرحوا وهايو دي وافراحيكي وهايو دي وا الله عز وجل هذه سبيكي ونرحمه ذا الله عز وجل تكون مزيمه زيمه اناا فيومبي لكن بلا شك أن من أعظم فضل الله ورحمته الإسلام فضل الإسلام ورحمة الإسلام وفضل القرآن ورحمة القرآن إذن كأين كبوة ذا فضل ذا الله عز وجل لرحم ذاكي لذلك المفسرون يذكرون هنا ونتاج قلب فضل الله يعني الإسلام ورحمته يعني القرآن لكن هينما أنا قوله زبكيكي فضل ذا الله زوتك نرحم ذاك تباس وتزفره كيه تباس وتزفره كيه هذا كي. يقول لك الله عز وجل كتوامريشة تفره وفضل ذاك نرحم ذاك ولا تصفره كمجيني ولا تصفره كمجيني الله عز وجل كتوامريشية زيدي كون آية جنجيني فراها يجب من إشاء فراها ينو يباسوا من الإسلام وفراهي كذيو الله عز وجل تنبيه أكتو إلي زي وتكايو أنبيو وتكوه ومتون واذبيونا أذاب تفوت تفوت ألاف هو أنبيو أذاب هذا سبب يكني الله عز وجل وأنبيو بوتوني. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق هذا أذاب هذا منازو أذبيو نازو فسباب يفراه لذوقوا مكفره كانازو دنياني بغير الحق بسين حق فراه هم يقوم بسي حق ويبواتو ومتوني حكونك تكتو ويجيزا متوني اسكو كوا فراه اسيو كوا يا حق ويبو ها فتباتا فونزو كوا فراه ينويوزو في شرية فراه ينوي كمردش الله عز وجل فراه هم يقوم بها هيتا كفكش متوني يفراه وفراه كانازو حق وحق ننبي حق الله عز وجل تبيني شي يكون سحقي أتوليز حقني كي تقالي وقل الحق من ربكم سيماك وانبيا حقي يتوكى فناني يتوكى الله عز وجل أتوان بيك ونعيني الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حقني إليه يتوكى فمالواكو حقني إليه يتوكى فمالواكو الحق هو الذي جاء من الله سبحانه وتعالى والباطل هو الذي جاء من غيره نباطلني لليوكوكتوكف أسيقو الله عز وجل فراها يو يوتئ هناك فراهيكنايو أم بيؤمان با لتكوى ليلو نلو لفراهيكيا لليوكتوكف الله عز وجل لكتك فضنز الله عز وجل لكتك رحمز الله عز وجل نوك لفراهيكيا wa haqqi wa Allah azza wa jalla faraa yenye kutekeleza lengo la kutia surur Allah azza فماذا بعد الحق إلا الضلال إيجوى حقه يترك الله عز وجل بس جوى حقونا كيتو بعد يحق إزبوكواني كوكوتيب إما كيتني حقه إما مضلال وإذا كيف رايكي يفراها أكيف رايكي يفراها إلي بالحق هو يتكوى من تكريزة أنا ويستهيكي anaoku raika mrahadi baatil huyo takua amilo mika na atakuwa ni mwenye kuadhibia na Allah azza wajalla mataingia kwenye ile aya ambayo kwamba Allah azza wajalla ampia wale "thalikum bima kuntum tafrahuuna fil ardi bighayril haqq" sababu ya kuadhibia watu motoni ni kwa sababu يشمل ثلاثة أشياء ذي بيتي هاي امامو بزوري كلام بجوكم بس حقي هكيتوه كن يبيتو في ذاته فإن فراها هكي يكون هكي جيشة هاي ينجي يكون امامو هاي متاتو وليكون الفرح بالحق فراها يكون حق باطل إما إبني شرك أو إبني بدع أو إبني معاصي ومن فرح بالشرك هذا كيف فراهيك وشرك ناك فراهيك ونجي يزك شركينا ومن فرح بالبدع أكتك آي فرهيكي يبدع أو أكفرهيك كونجي يزكي بدع أو أكفرهيكي يمعاصي أو أكفرهيك كونجي يمعاصي الله عز وجل هو يؤم فرهيك بالباطل نعم فرهيك بغير الحق لا تيني يكني ما كميويا آية إلا وسيمة ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق عباد الله اعلموا أن الفرح على أمور المشروعة بوسائل ممنوعة من الفرح <تصفيق> المبنوعة جوين باديك بجوال تبريغ كوهاتكوية فرهيكية مانبو أنبو يقوانبا نيشكتك شرية يكي اسلامو كوية فرهيكية, اسلام فرهيكية كما بينا عيد الفطر نعيد الأضحى نفضل الله زوزوتنا رحمة الزخ رحم ناسه ننعم زاكي الله عز وجل الزخ نعمش ناسه بلا شك لجام مشروع كفرهيكا لكن إذا موجا نهيبه وكيا فريكيا هايو وانجيا زيسي وقوزك شريا إتيت إنيني الفرح المذموم نفراها يينيك كي يليو إتيتني الفرح بالباطل نفراها يكفرهيكا كباطل الذي يؤدي إلى غضب الله وعدابه أبوكم بيدك فريكيا وإنها سيرز الله عز وجل يا عذاب يا الله عز وجل بالي يامبو أبو نقامبا واستهيكك لفرهيكية لنعمة تطاقق الله عز وجل والنعم تستوجب الشكر نعمة زين واجبيشة واتو بشكور ولا لازم كيو كوزي شكور نعمة نكتك كوزي فرهيكية نعمة هذا من شكر نكتك نعمة نكتك كوزي شكور نعمة نكوزي شكور نعمة إما أن يكون باللسان ثناءه او يكون بالقلب اعترافا الاعتراف الفضل الله أو يكون بالجوارح عملا نعمه كوزي شكروا من مambo hayo matatu yeshma do tatata ashiya al al بالقلب والثناء والحمد باللسان نكوسيفو الله عز وجل لك حميد وكثير النعم على هو العمل والعمل بالاركان ناكتين العمل وفي وغفو هذا هو شكر لنعم الله سبحانه وتعالى هكو نكوى كشكور نهي ذي شكر وكشكور نعمة الله عز وجل نعمة الله عز وجل نعمة الله عز وجل ميوغور وكزي شكور نكوزي تايا نكوزي ذكور سكوى كجي سفو بالي وكجي تambو وحق يا الله جوياكو وكل يوتو ليو nayo ni faima ya Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal amijamrisho hilo kwa hivyo ibadallah lolote miongoni mwa jambo la kufurahisha ni neema neema ya staujibu shukr fala takfur badalan an يقولون بقامبا مكواني مذايف بطلقة خيري بس اوه مذايف بطلقة شاري لا يطعف عن الخير ثم يقوى في الشر اوه مذايف قتلقة خيري اوه ننقوف قتلقة شاري فيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وهي هو أكاول من يكون من ديشة لأنه يقولون بقامبا لدوني ويكون لديك مهالي ويكون يجانب بقامبا بيو خير كن شكور الله عز وجل لديه خير يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير أكتوبة قالي فشكر أكويك كفر عباد الله فالحذر الحذر فالحذر الحذر من طرق أهل الضلال في الفرق تتهذاري سانا ننجي زواتوا وقتبك تيك كفرهيك تتهذاري ننجي زواشركينا كوني كفرهيك تتهذاري ننجي زواتوا وبدعك تيك كفرهيك تتهذا لمن جي زواج وكم عاصي الله عز وجل كذيك كفرهيك ولنلتزم وهذا هو الواجب فيلازميش ننجيا ويمه وليوتغوليا نلتزم سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل اصحابه وسبيل التابعين وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين في الفرح فيلازميش ننجيا هذي ذها ويمه وليوتغوليا كليله كيومطومي الله عليه وسلم كيف كان يفرح مصحابه كيف كانوا يفرحون التابعون كيف كانوا يفرحون الائمه المهديون كيف كانوا يفرحون في العيد وفي غيرها كذكا عيدنا كذكا نعمة نجنيزة ومصقابة نعمة الله عز وجل لنلتزم طريقهم إلى زميشنا نجلياو ولنحذر ولنبتعد عن طرق أهل البدع وطرق أهل المعاصي وطرق أهل الشر تتهدارها يا مابيوتي المتات عباد الله جويني كوة جامبا لكفراه جامبا لكفراه وإذاكا كسلميك نالو <muchem> liswingize katika mambo yenye kufeleka kadiri kamaaafa na madhara na ghadhabu za Allah azza wa jalla na adhabu yake furaha yako ile lazima uifungamishi na mambo mabaya Lazma furaha yako iabatale na mambo mabaya al khawfu wal hadar al khawfu wal hadar al khawfu nigani huwa alladhi yamna'uka min ma'siyat Allah fil farah al khawfu min Allah inda al farah yamna'uka min ma'siyat Allah fil farah kumogopa Allah azza wa jalla khasatan ya katisafaraa ya kuzuilia na ya kukinga wewe na kumasi Allah azza wa jalla kwenye nyakati zile kwa sababu nyakati wengi uteleza na nyakati ambazo kwamba ni rahisi sana mtu uteleza na kuingia kwenye makosa lazo da furaha yake ifungamane na alkhawf min Allah wal hadar ah انتكو ونوما كنيفو يا اكونا اماني نمكري يا الله عز وجل ميميني ميمي خلاص ميميني ويما سيزف قطية بانا اتقافو تهذرين شو اسفة بسي واني هتيا اتيا اتيا اتيا اتيا ايو لا بد من الحذر لا بد من الحذر واعلموا ان الفرح بدون الخوف وبدون الحذر هذا استدراج هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من ذلك هنا الاستدراج a watu kufululizwa kwenye yale walionayo alafu Allah azza wa jalla akawafatiliza Allah azza wa jalla akawafatiliza kwenye ile hali anapojiona mtu kwenye أستهيك أن يستدرك نفسه أي بتريز نفسياتي طالب القيم رحيمه الله فالفرح متى كان بالله وبما من الله به مقارنا للقوف والحذر لم يضر صاحبه ومتى خلى عن ذلك ضره ولا بد الفرح أسيما إبين لئي تكففك مانا من مهاموين مدام أم فراهيك الله أو كأجيني النعمة كتوكف الله hay mombo wili amefurahika kwa ajili ya Allah hadha a'zamu anwa' al-farah a'zamu anwa' al-farah al-farah billah mtu afurahike kwa kuwa Allah azza wa jalla mabudu Allah azza wa jalla biwala'iki na yeye ndio muabudi wa yake peke yake wala ya'budu ghayra yafrah wa mbin ibade mkhlasiin katekawaja wake aliyowachagua wangapi katika waja wa Allah azza wa jalla kwa kunye njia za mpotevu afurahike na jambo hili hadhalu min adhab Allah thumma furahu bima ban Allah bihi alayka kisha kufurahika na yale ambayo kwamba Allah amekutemesha nayo wewe miongoni mwa neema zote zilizobakia fara zinapokuoni kwa mambo hayo mawili haitoshi المقام كما إلي كون يسهيم كما إلي فراها باس ياسيم الدلقيم رحمه الله لم يضر صاحبه فراها إلي هي ويني بفراهيك وفراها يسمحون إنا إنا بكس كان من بهايه ضره ولا بد يتمضور ولا هفان بودي لازم يتمضور إنا بفراهيك ناكا كوسى حاليه زيت يجاية أفراهيك بسبب الله أو كنعمة تحبه الله ألا بفراهيك كيف كما إنا خوفنا وقال: وره الفرح ولا بت فرى راي تدور ولا هكون بودي فذوريك عباد الله إن الفرح بالاسلام التزام تعاليمه والاعتزاز به والدعوه اليه كفرائك هو الاسلام ن كله كل لازمها مافونزوا يا مسلم هو كفرائك هو الاسلام من تحس عزه وقوه يني مسلم يحتز اسلامه عزيز باسلامه والدعوه اليه لكفرها يكفر اسلامه نقول ان ينوي الاسلام والفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم الايمان به وتصديقه ومحبته واتباع سنته والحذر من كل ما خالف سنته من المخالفات هو كفرها وكفر النبي الله عليه وسلم كفرها وكفر النبي الله عليه وسلم وكساني مبه هذا الايمان به كمؤمن نكون Kumpaydam Tumi sallallahu alayhi wasallam. Naku fwata Tumi sallallahu alayhi wasallam. Wa nusratu sunneti. Naku iruzoru sunniyake. Wa tiba'uha. Naku fwata sunniyake. Naku tahadari. Jijazote. Zaini kui buka. Naku na sunnam Tumi muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa lillahi lhamdu. Ibadallah. Alfarahu bil'i. Wa nabdu الفاح بالعيد كفره هيك قايدي كفرا هيك قايدي كwanza kabisa عدم صيام عدم صيام واجف يفूंगा شنو كما هين والشرب وتوالي نانوي هي دي كفرا العيد لماذا طاعة لله ورسوله kwa sababu ya kutii Allah hamba wajaza na mtume wake wameharamisha kufunga siku 2. Kwa hivyo ufurahike ni siku bila akili na shorba na terki siyam na kuacha kufunga siku kama hiyo. Na siku kama hiyo ni mtu anayefunga atakuwa amefanya maasi wala kufanya وكثر جهكمت الله عز وجل من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميل والحوقله ذات ذلك من انواع الذكر الذي يثبته الله عز وجل هذا هو الفرح بالعيد عباد الله والفرح بنعم الله الفرح بنعم الله cuzifurihia ni'am abd Allah azza wa jalla ki jumla zot cuzifurihia ni'am azza wa jalla kwanza ni al iktiraf بفضل الله عليك فيها ككيري فضل يا الله عز وجل جوياك ونزل نعمة ونزل نعمة فضل من الله سبحانه وتعالى وليس لي فيها سنمكر ووثب لا حول ولا قوة إلا بالله هكونا ويسو ولا هكونا ووو يوفينا الوثب wa la quwata la tawfiqa illa billah isku wa sabahu mutagimiya allah la quwata usaidizi kutoka wa allah azza wa jal kufrake katka'id nikutekeleza anwa' az shukr athna'a lillah bil wa athna'u awwal wa ash shukru lillah subhanahu wa ta'ala al sallam wa ba'dahu huwa muzuri wa tu sdihisha siku la abadan wa tu sdihisha quraa siku kama ile wa tazawa'u fi ma bainahum wa silatul arham wa tuwun biljar majirani اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونغفر ذكرك ونتبع نصحك ونخفر وصيتك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات وأعادها الله علينا وعليكم باليوم والبركات والمسرات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم